إذا نسيت وتناولت بعض الطعام وأنا صائم فهل بطل صومي وماذا يجب علي إذا حدث مثل هذا الأمر روى أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما السكره عليه بجاله ثقات وليس فيه علة قادحة وروى الجماعة إلا النساء أنه صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وروى الدار قطني صحيح أنه قال إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا فإن صيامه صحيح وهذا موافق لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والنسيان ليس من كسب القلوب وما دام صومه صحيحا فعليه أن يمسك عن الطعام وعليه أن يتم صومه وهذا واضح في صيام رمضان تعظيما لحرمه الشهر أما في غير أداء رمضان كالنذر المعين أو غير المعين وكصيام الكفارات وقضاء رمضان وصوم التطوع فلا يجب عليه الإمساك بقية اليوم ويجوز له أن يفطر عند الجمهور ولكن الإمام مالك قال إن كان الصوم نفلاً فإن أفطر ناسيا وجب الإمساك لأنه لا يجب عليه القضاء بالفطر نسيانا وإن كان عمدا فلا يجب الإمساك لوجوب القضاء عليه بالفطر عمدا وقد تحدث العلماء عن سند قول مالك في وجوب القضاء على من تعمد الفطر في صيام النف وعن وجوب الإنساك إن افطر ناسيا مع عدم القضاء فوجدوه ضعيفاً والمهم أن نعرف أن دليل الجمهور قوي في أن النسيان لا يؤثر على الصيام حتى لو كان الأكل كثيرة ويؤيده ما أخرجه أحمد عن أم إسحاق أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأُتيت بقصعة من ثريد فأكلت معه ثم تذكرت أنها صائمة وهذا لم يكن في رمضان قطعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل معها فقد يكون صيام نذر أو قضاء أو نفس فلما تذكرت أنها صائمة قال لها ذو اليدين الآن بعد ما شبعتي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك والخلاصة أن الأكل نسيانا في الصيام سواء كان في رمضان أو في غير رمضان النسيان في الأكل لا يبطل الصيام والله أعلم